وآيات للوم انما حام وَقَالُوا كُنَّا مِن قَبْلُ مِمَّنْ يَعْدُبُونَ وَإِنَّنَا نُ يرقهم ما لا يخلقهم ولا هم يمقدون <تصحة> إلا رحمن وإذا خير لهم استقوم ماذا وَمَا اسْتَطَاعَ دِفْعَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَةٍ بِغَيْرِ إِنَّ وَإِذَا கீரா مِمَّا